إلى الشيخ عطية صقر متى خُلقت حواء ومن أي شيء خُلقت وهل صحيح أنها خُلقت من ضلع آدم في كتاب النسر حديثا بعنوان القرآن وتاريخ الإنسانية يزعم فيه مؤلفه أن أول إنسان خلقه الله هو أنثى لا ذكر مستانسا بقوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها لأن النفس مؤنثة والزوج مذكر فحواء هي التي خلقت اولا ثم خلق الله آدم وللرد على ذلك نقول اولا إن النفس في اللغة تطلق على الذكر والأنثى كما يطلق الزوج على الرجل والمرأة فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج وهما زوجان وثانيا عندما أراد الله أن يجعل خليفة في الأرض خلق آدم وعلمه الأسماء وأمر الملائكة بالسجود له ولم يأتي ذكر لحواء في هذا المقام وثالثا البشر جميعا منسوبون لأصهم الأول وهو آدم يا بني آدم ورابعا بعد خلق آدم خلق الله حواء تقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها والتعبير بثم يفيد الترتيب في الزمن أو الرتبة وكان خلقها لأجله هو ولم يكن خلقه لأجلها هي وجعل منها زوجها ليسكن إليها من هذا وغيره نعلم أن أول البشر آدم وهو ذكر وليس حواء التي هي أنثى خلقت من أدية وعلى الرغم من أن ذلك ليس عقيدة نحاسب عليها فقد صحت الأحاديث بأن حواء خلقت من آدم ومن أحد اضلاعه ففي صحيح مسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وهذا الضلع من آدم كما يشير إليه قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وهناك رأي مرجوح يقول إنها لم تخلق من جسم آدم بل خلقت من المادة التي خلق هو منها وهي الطين وذلك ليسكن إليها ولو خلقت من مادة أخرى ما كان هذا السكن والتعبير في الحديث بأنها من ضلع هو للتشبيه كما جاء في بعض الروايات وعلق بعض العلماء على أنها خلقت من ضلع آدم ولم تخلق من عضو آخر كيده أو رجله وذلك لتكون قريبة من قلبه يحبها ويعطف عليها وهو ملحظ له وجاهته وجاء ذلك في شرح النووي لصحيح مسلم حيث قال في هذا الحديث ملاطفة النساء والاحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب والله أعلم